إذ لَكَ لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وَيُنَخِّفُ مِنْ فَوْقِهِمْ مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَذِبًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلق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 يا يهن نم جزاءكم جزاء مصفورا واستذذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 إنه كان بكم رحيما